الدراسه بمنهاج قد اسست لصحوه الان زمان كان الغور او مكان المحتوى صلط طوف لا كان الامام محمد درس بمنهاج قد اسست لصحوه الان رب العقائد شبا أعدت جيلاً واعياً مسانداً وساعياً أعدت جيلاً واعياً مسانداً وساعياً لنصرة الأنار لنصرة الإمارات في زمن كان الغوار أغل وكان محتوار أحصر القطب لحظ الا انا وقت الحق انشبت اصار اصعدت في حين غير خاطر وتجيلا وافرا مساندا وساعيا في طمرات الايمان في طمرات الايمان a cafe. يولي ذي أهل المكاسر يهدي أهل المكاسر في زمن كان الغواء قاول وكان المحتوى سلط الطلب قد أستثت صحوة مأنا وفلعك عائد الشر وصار مقصد الدول دين قد أقع حد جيلا واعيا مساردا وساعيا نصرة الإمار نصرة الإمار كيف تظهر بين كفر المناطم حاضي العيس وقضنا تبه أهل على المراتم إنها الثارة تغده جور ذي أهل على المكاسب فيه ذي أهل على المكاسب دس سر م للواله ليطفئ نار الواله دس سر م للواله ليطفئ نار الواله اضحى سيد المسموم من حالي الى حالي فاضح سيد المسموم قدس السور امال الوالي لي يطيروا رجل الوالي قدس السور امال الوالي لي يطيروا رجل الوالي فابحس سيد الاسم من حاله ابتلا ينادي يا والله الشمات لا يا شيعه الايمان والنوح انما بحق الله اعدا ينظر والزمن قد اقعد يناديه يا والله الشمات لا يا شيعه الايمان والنوح انما من بحق بالفكر والصحوه وكونوا امه الحق الاميه واحرارا بارواح ذكيه ولا تخشوا من البطاخل اما اغارتنا ولا حال اميه اغارتنا ولا حال اميه وكونوا خير اتباع وكونوا خير اتباع لتالين لا تعب الفيه دي وصفها اوذون امته يا واحبارا باكر ذاك يراه ولا تشوب بينك ولا فيك عبرتنا ولا رمياك عبرتنا ولا